وقال ربكم دعوني, وقال رب رب دعوني أستجب, أستجب لكم, لكم اللهم لك الحمد بالإيمان.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 تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك نستغفرك اللهم ونتوب اليك لا ملجا ولا ملجا منك الا اليك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 اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وقض الدين عن المدينين وارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك استغفارا تجيب به سؤالنا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 ابدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل على من ظلمنا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا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 اللهم ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ليس لنا رب سواك ندعوه ولا اله غيرك نرجو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 اللهم ومن كان منهما ميتا تحت اطباق الثرى ابا كان او اللهم فانزل على قبره شابيب بالرحمات اللهم واجمعنا بهم في الجنان اللهم ارحم اخوانا لنا صاموا وقاموا معنا في الاعوام الماضيه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 وأهلا خيرا من أهلهم اللهم من كان منهم محسنا فزد في أحسانه ومن كان منهم سيا فتجاوز عن سياته واجمعنا بهم في الجنان اللهم واجمعنا بهم في الجنان يا رحيم يا رحمن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 وقلت حسناته وألجمته خطايا فتاك مقبلا تائبا باكيا ذنيلا معترف الندم نسأل في الفوز بالجنة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 اللهم احفظنا واحرصنا بعينك التي لا تنام واكلأنا بركنك الذي لا يرام اللهم انا نستعيذ بك من شر كل ذي شر اللهم انا نشكو اليك انفسا وزهقت ودماء أريقت ومساجد فجرت واطفالا يتمت ونساء رملت اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم انصر كتابك ودينك وسنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام اللهم اذن لشرعك أن يعود واذن لدينك أن يسود يا عزيز يا ودود اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في مدننا اللهم آمنا في قرانا اللهم آمن بلادنا وعرف صصارنا اللهم ولم فرقتنا واجبر كسرنا وارحم شيوفنا واهد شبابنا واستر مساءنا وأعففنا ويسر على طلابنا اللهم حقيط أمانهم فيما يرضيك اللهم حقيط أمانهم فيما يرضيك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين